صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا لَعَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عَمِلُوا من عمل فجعل له فجعل له هباء منثوراً أصحاب الجنة يوم إذ خير مستقر وأحسن مقيل ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيل الملك يوم إذ الحق كان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانًا خليلًا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانًا خليلًا لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال أَصْلُوْا يَا رَبَّنَا إِنَّ قَوْمَيْنَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ إِنْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هاديا ونصيرا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 Ghyr'i l-maghdob'i alaihim, la al-dal-lien Wa innahu l-tanzilu على قلبك لتكون من المنثرين بِنِسَانٍ عربي مبين وإنه لفي صبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل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 فيأتيهم دغته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منفرون أفبعفانا يستعجلون أفبعفانا يستعجلون A forta immana hosine Th majar a homma